يا سولا وهيني لفاطنا فج ابن اسفد معين قبل تاكسي سرقني فج فج ابن قبل تاكسي بعد يدك فاجب ناس فهد اموي ام تكسر الضلوع يد فوق فاجب ناس فهد ان ارضيا طه عندي بين نوحين القرض يا طاها وتمضي عن القرض يا طاها عن ديار لك الله سواها وتمضي ودهوكم أثواها بين نوحين وحزنين و بين لوم وحزن و يا ابي هذه الارض تكوين وانا ما يا أبي هذه وانا من قصد التكوين والاسى هاجر دمعي في عيني بها صيغته تكويني والاسى جبت دمعي في عيني انا بدي خذ من الصدر انادي انساني الصوت ولما نادي وحملت الأسر بين أبلاعي الصوت لما أغنى عن ناعي وحملت الأسر بين أبلاعي من ترى يسمع فياهم أوجاعي هبتي أخذ من القلب. أبتخوت من القلب صيح كل ما الأرزاء تشد صوت حزني أي تجد كل ما الأرزاء صوت حزني. تجدد وندائي يتردد دعه يا محمد وتمضي عن الارض يا طه عن ديار لك الله سواه وتمضي عن الارض يا طه عند يارك الله سوا وأنتن ضي وتوك مثوا بين نوح وحزن وافتجاجات بين نوح وحزن وافت الله يا أبي هذه الأرض تكويني وأنا من بها صيغ دو تكويني والأسها جب دمعي في عيني أباتي خذ من الصدر أناتي أباتي خذ من الصدر أناتي وهسني الصوت لما على وحملت الأسعبين أضلاعي الثاني الصوت لما نعنعي وحملت الأسعبين أضلاعي من ترى يسمع اسمعوا أو جاعي أباتي خذ من القلب صيحاتي. ابتي خذ من القلب صايحه والله كل ما الان زاءت اشتى كل ما الان زاءت اشتى صمتو وزني يتجدد وندائي ترد يا محمد ضياقا عن ديان لك الله سوا وتمضي وتترك مثوى بيننا وحين وحزن وابتجاعه بيننا وحيين وحزنين وافتجاعة وتنظيم عن الأرض يا طه عن دياري لك الله هو سوى وتمضي وتترو كم ثوى بيننا وحين وحزن وافتجاع بيننا وحين وحزن وافتجاع يا أبي يا ابي هذي تكويني وانا من بصيغته تكويني والاسى هاجر الدمع في عيني ابتي خذ من الصدر النور يا ابي هذه الارض تكويني وأنا من بها صيغة التكوين جب بالدمع في عيني أبتي خذ من الصدر أنا أتي أبتي خذ من الصدر أنا من الصوت لن نعن نعن وحملت الاسى بين من ترى يسمع اليوم اوجاعي ابتي خذ من القلب صيحاتي هزني الصوت لما نعنعي وحملت الاسى بين من ترا يسمع اليوم اوجاعك أبتي, ابتي خذ من القلب الصيحاتك ابتي خذ من القلب كل كلما الارزاق اشتهر صوت حزني يتجدد وندائي اتردد ابتاه بعد بعد ابتاه بعد ابتاه ابتاه يا محمد وفوق النعش حييت دموعي وصليت بدمعات الجفوني تناديك اليتمى يا محمد فهل تسمع صوت الحسنيني وفوق النعش يحنيت دموعي وصليت بدمعات الجفوني وناديك اليتاما يا محمد فهل تسمع صوت الحسن فهل تسمع صوت الحسن الله ونادي يا رسول الله حزنا اضم النعش للصدر الحزين وابكي عند مثواه افتجاعا فمن يمسح لي دمعه عيني ونادي يا رسول الله حزنا اضم نعشا الصدر الحزيني وابكي عند مثواه افتجاعا فمن يمسح دموع عيني ثمن يمسح لي اوداعا يا رسول الله اني اناجيك عيني وحنيني ودعان أن يا حبيبي يا محمد فهل تسمع صوتي وانيني بعد بعد وداعني التورم وداعني يا رسول الله إني ايك بدمعي وحني ودعا يا حبيبي يا محمد ودعا يا حبيبي يا محمد فهل تسمع صوتي واني اه اعطاه صوتي واني اه اه اه وصليت بدمعات الجفون اهو فوق الناشح دموعي وصليت صليت بدمعات الجفون اه اليتامى يا محمد وصوت الحسنين يا رسول الله أنادي يا رسول الله حزنا أضمن نعشى للصلاح أذر الحزين يا رسول فمن يمسح لي دم يا زهر. فمن يمسح يا رسول الله حزنان أضم النعش الصدر الحزين أه أنادي يا رسول الله حزنك فمن يمسح لدمعة عيني وأبكي عندما هو افتجاعا فمن يمسح لدمعة عيني ودعا يا حبيبي يا محمد استبدمت الجفوني عاتو نادي يا محمد فهل تسمع صوت الحسن إلي تسمع صوت الحسن إلي ما قد غاب عني عقل الوصالي جبريل يبكي ناشل الجلالي أيام عمري صارت ليالي يا والدي قوم وانظر لحالي يا والدي قوم وانظر تخشع الأرض على الفقد الألمي عندما يرتفع النعش افتجان يضرب تلبس سر على الرزايا فوداعا آه ما اقسى الوداع فوداعا آه ما اقسى الوداع هذه دموع الصبر وحكمه تبكيك يا من قد كنت رحمه زهراء إني عند الملمه ابكي وابكي في خير امه انت من أعطيته أنت من اعطيت الاسلام روحا وامتدادا هزرتنا الجاهليه يا رسول الله قد كنت مثالا للعطاءات بروح تضحوية للعطاءات بروح تضحوية قد غاب عني حبل الوصال جبريل يبكي نعش الجلال أيام عمري صارت ليالي يا والدي قم وانظر لحالي يا والدي قم وانظر بعد قد غاب عني حبل وصالي جبريل لي بك نعش الجلالي أيام عمري صارت ليالي. يا ومالدي قوم انظر تخشع الأرض على الفقد العلمي عندما يرتفع نحشف تجاعا يثرب تلبس تربال الرزايا فوداعا آهما عقس الوداعا فوداعا صبر وحكمة تبكيك يا قد كنت رحمة هذه دموعي صبر وحكمة تبكيك يا قد كنت رحمة زغراء غني عند الملمة أبكي وأبكي في خير أمة أنت من أعطيت للإسلام روحاً وامتداداً هزركنا الجاهلية يا رسول الله قد كنت مثالاً للعطاء أنت بروح تضحوية انت, أنت من أعطيت للإسلام روحاً وامتداداً هزركنا الجاهلية يا رسول الله قد كنت مثالا للعطاء بروح تضحويه يا رسول الله قد كنت مثالا للعطاء بروح تضحويه يا رسول الله النبي فاطمه يا رسول الله